أين تلاشت أخلاق الجاهلية حول بئر معونة يحتشد جيش وثني بني سليم أمام المعلم حرام بن ملحان شقيق أم سليم وخلفه بمسافة صاحباه أحدهما أعرج يراقبانه من رأس جبل وخلفهما بمسافة ينتظر سبعة وستون شابا من أعذب شباب الدنيا من أعذبهم عطاء ورحمة وكرما بدأ حرام حديثه عن التوحيد والإسلام لكن كلماته كانت تتلاشى في الهواء كلماته في واد والقوم في واد وفي غفلة منه أو ما بعضهم إلى مجرم يحمل رمحا فنسلك الشيطان حتى أصبح خلف حرام وفجأة النحرام توقف عن الكلام تغيرت ملامح وجهه وطأطأ رأسه فإذا الرمح يخرج من بطنه رأى الدماء تنفجر بين يديه فمدهما وملأ كفيه من شلال الشهادة ثم رفعهما ونضح وجهه بالدم وهو يصيح الله أكبر فوزت ورب الكعبه ثم هوى شهيدا بقي الاعرج على الجبل وانحدر صاحبه الى رفاقه ليهربوا واذا بالخونه يطاردونهم يحاصرونهم حتى احاطوا بهم فأيقنوا بالموت فصاح بعضهم اللهم بلغ نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا قاوموا دون دروع فما خرجوا للقتال مزقتهم الأسهم والرماح ونحر من أسر منهم بمنتهى الخسة والغدر ونهبوا وتركوا للصحراء لأنياب الوحوش ومخالب الطير تهاوت شموس العلم وأقمار الحب ولم ينج سوى الأعرج على رأس الجبل يتلقى قلبه طعنات رفاقه ولما انقشعت العقارب الوسنية عن المكان إن حذر علّه يجد حيا قلت حيلته وبكاء حبته المتناثرين لا يستطيع دفنهم ومواراة أجسادهم مضى مهموما نحو طيبة فإذا الوحي قد سبقه بكلماتهم إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا قرأها صلى الله عليه وسلم على شعبه فبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى المدينة وحزن حزنا لم يحزن مثله أحرق الدمع محاجر الأمهات والآباء والأطفال وبكى أهل الصفة أحبتهم بكى أهل الصفة شبابا طالما كدوا ليخففوا معاناتهم هذا قد منحوه ثوبا وهذا اشتروا له طعاما وذاك أعطوه فراشا وعابر السبيل تخفق قلوبهم كلما رأوا قربهم معلقة على باب المسجد فكم من عطشان تنهد وهو يبلل شفتيه بها وكم من قلب تألم لفقدهم فجعت الدولة الإسلامية بشهداء كأعداد شهداء أحد لكن ما زاد الفجيعة هو أنها فقدتهم دون حرب فقدتهم غدرا وخيانة فيا لله أين ذهبت أخلاق الجاهلية